أنا مؤمن بقضيتي شلون ابدل هويتي انا مؤمن بقضيتي شون أبدل جعفري جعفري شلون ابدل هاوي شنو حيدر باغر جعفر عسكري حيدر جعفر عسكري الله انا مؤمن بقضيتي شلون ابدل هاويتي حيدر باقر جعفر عسكر يلا حيدر الله انا احبهم انا خادم جعفري شيعي انا الله الله هسه مو انا احبهم انا خادم جعفريه شيعي انا اعلي 12 افتخر على الاسل للحيدره افتخر على الاسل للحيدره من اهل ماخذ وصيتي لو انا ابدلها قهوه يلا يلا حيدره باقره جعفر كريم حيدر باقري جعفر العسكري ايه حيدر باقري جعفر العسكري انا مؤمن بقضيتي شلون ابدلهاه يلا يلا حيدر باقري جعفر العسكري وهو انا احبهم على الناس لاني حيدري من اهل ماخذ وصيتي الا شاعر السيد جابر البطاط عمي العيش ال ورثت منها لي واولك ما تقولن يا شلون شلون شلون ابدلك يا حبيب الاولي حتى لا تقرب مني حتى لا تقرب مني الله الله شلون ابدلها يلا يلا حيدر باخره جعفر عسكر الله الله حيدر باخره ايه اول كلمه تقولن يا علي اول الكلمات اقول يا علي هل عشق انا ورد من لي لون بدلك يا حبيب الاولي لون بدلك يا حبيب الاولي حتى لا تقرب مني تيي لون ابدل هاوى يلا يلا حيدريبا الله الله علمو من المهد قبل المهد علمو من المهد قبل المهد حب علي واولاده ويا ينولد لو روحي فارقت من الجسد بدوا انا واهل بيتي لولا ابدل هويت kere haydar bakre jafer askare walla la yantuni amwal wa qusur udunya ma biha mawt والله لا ينطون يا مال القصور ما بيها موت ولا قبور على خدودي الدمع يكتب سطور شي يقول بحب علي صافي نيتي لونه بدل هاوي الله الله و فرح لي لا لك شمع مولد الباغر ولا يبقدم اصدح بحبك بصوتي المنسمع يا علا بيال صيتي ايش لون يلا يلا جعفر حيدري جعفر عسكري حيدري الله الباقر اهل البيت فرحه عارمه حبك ينسي الجلم والمالم المنظمه بارك الحيدر علي والفاطمه بارك الحيدر علي والفاطمه وانا جن روحي اديتي لي لونا بدل haydar e baqre zafar e askare haydar e baqre haydar e baqre zafar e